والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اللهم اهدنا لصالح لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.malameh.com خير المساله وخير الدعاء وخير النجاة.